وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها اننا وجدنا اباءنا على امك واننا على اثارهم نقتدون قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَانِ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَمَن اتقنا منهم فوره كيف كان عاقبه المكذبين واذ قال ابراهيم لاديه وقومه انني براء من ما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدي وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتَهُمْ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمْ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 نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يفكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاد بجعليها يظارون ولبيوتهم ابوابا